إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وأي شيء يمنع من عذابهم وقد ارتكبوا ما يوجب عذابهم من منعهم من الناس عن المسجد الحرام أن يطوف به أو يصل فيه وما كان المشركون أولياء الله فليس اولياء الله الا المتقون الذين يتقونهم بامتثال اوامره واجتناب نواهيه ولكن اكثر المشركين لا يعلمون حين ادعوا انهم اولياءه وهم ليسوا باوليائه ولذلك الولايه تنالوا بطاعة الله تعالى وامتثال اوامره واجتناب نواهيه والصبر على مقدوراته وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وما كان صلاة المشركين عند المسجد الحرام إلا صفيرا وتصفيقا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 والذين كفروا إلى جهنم يخشرون إن الذين كفروا بالله ينفقون أموالهم لمنع الناس عن دين الله وسينفقونها ولن يتحقق لهم ما أرادوا ثم تكون عاقبة إنفاقهم لأموالهم ندامة لفواتها وفوات المقصود من إنفاقها ثم يغلبون بانتصار المؤمنين عليهم والذين كفروا بالله يساقون إلى جهنم يوم القيامه فيدخلونها خالدين فيها مخلدين ولذلك ينبغي على الإنسان أن لا يفعل فعلا يندم عليه فكل فعل تقدم عليه تأمل هل هذا الفعل سيسرك بينه الله أم أنك ستندم على فعله فقدم ما أنت مقبل عليه ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون يساق هؤلاء الكفار الذين ينفقون أموالهم للصد عن سبيل الله إلى نار جهنم ليفصل الله فريق الكفار الخبيث عن فريق المؤمنين الطيب وليجعل الخبيث من الأشخاص والأعمال والأموان بعضه فوق بعض متراكبا متراكما فيجعله في نار جهنم أولئك هم الخاسرون لأنهم خسروا أنفسهم وأخليهم يوم القيامة ولذلك ينبغي على الإنسان أن يكون طيبا بقلبه طيبا لكلامه طيبا لفعاله يعيش على ما يريده الله وعلى ما يحبه الله فبذلك تطيب له الحياة وتطيب له الاخره قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الاولين قل أيها الرسول للذين كفروا بالله وبرسوله من قومك إن يكفوا عن كفرهم بالله وبرسوله صَدِّهِم صدهم عن سبيل الله من بِهِ به يغفر الله لهم ما قد سبق من ذنوبهم يَهْدِي يهدم ما قبله وإن يعودوا إلى كفرهم فقد سبقت سنة الله في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على كفرهم عاجلهم بالعقوبة إذا هذه من السنن ينبغي على الإنسان أن يحذر وأن يتعلم السنن حتى لا يقع في مكروه أبدا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وقاتلوا أيها المؤمنون أعداءكم من الكفار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 نعم المولى ونعم النصير وإن انصرفوا عما أمر به من الانتهاء عن الكفر والصد عن سبيل الله فايقنوا أيها المؤمنون أن الله ناصركم عليهم نعم المولى لمن والاه ونعم الناصر لمن نصر فمن والاه فاز ومن نصره انتصر اذا الإنسان يعمل بطاعة الله ينال ولاية الله تعالى أما إذا خالف الإنسان سيقع بالخدلان والخدلان هو الترك والتخلي من فوائد الآية اولا الصد عن المسجد الحرام جريمة عظيمة يستحق فاعلوه عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة ثانيا عمارة المسجد الحرام وولايته شرف لا يستحقه إلا اولياء الله المتقون ثالثا في الآيات انذار الكافرين بأنهم لا يحصلون من انفاقهم أموالهم في الباطل على طائل وسوف تصيبهم الحسر وشدة الندم خامساً دعوة الله تعالى للكافرين للتوبة والإيمان دعوة مفتوحه لهم على الرغم من استمرار عنادهم خامسا من كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه ومن كان الله عدوا له فلا عز له العز يأتي من عند الله تعالى لمن دين الله ولمن اعدى امر الله تعالى والخذلان يكون بترك طاعه الله تعالى نسال الله ان يجعلنا واياكم من اوليائه هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته